وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم منهم